124. فجعلناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عرضا أترابا لأصحاب اليمين 125. ثلة من الأولين وثلة من الآخرين 126. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم. فَظِلٍّ مِّن يَحْمُون لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُتْرَفِينَ وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنثِ الْعَظِيمِ وَكَانُوا يَقُولُونَ أَئِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا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 فما ليون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أثرعتم ناتنون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 116. لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون 117. إنا لمضرمون بل نحن محرومون 118. أفرأيتم الماء الذي تشربون أنزلتموه من المزنة أم نحن المزّلون لو نشاء وجعلناه جاجم فلو لا تشكور أفرعيتم النار التي تورون أنتم أنشتم شجرتها أم نحن المشيون نحن جعلناها تذكرته ومتاع المقوين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 أفَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَن تُمْدِهِنَّ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَن كُمْ تُكَذِّبُونَ فَلَوْلاَ إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُونَ وَأَن تُمْحِينَ إِذِ تَظْنُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إلَيْهِمْ إِنْكُمْ وَلَكِن لَا تُبِصِرُونَ فَلَوْلا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 وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ مَرِيفًا فَنُذُلُّهُمْ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةِ جَحِيمٍ إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ